وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ قال رب ان لا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وقد بلغني الكبر وامراتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعلني ايه قال آيتك أن لا تكلمي الناس ثلاثه ايام الا رمزا وانكري ربك كثيرا واسبح بالعشي واللي بكار وان قالت الملائكه يا مريم ان الله اصفاك وطهرك اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قنوتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ يا مريم ان الله يبشرك بكلمه من اسمه المسيح بكلمه منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيا في الدنيا وجيا في الدنيا والاخره ومن المقربين